وما لها من فوج والأرض مدّدناها وألقينا فيها روازي وأنبتنا فيها, وأنبتنا فيها من كل زوج بريد تبصيرته وذكرى لكل عبد منيب ولزلنا من السماء ماء مباركا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 لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرين هذا ما لدي عتيد القي في جهنم كل كفال عنيد من للخير الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقاه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطعنت ولكن ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصمو لدي وقد قدمت إليكم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 منة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لوم ما يشاؤون فيها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 ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا بالنغوب فاصبر على ما يقولون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 تذكر بالقرآن من يخاف عنه